فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَضَيْنَا عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ما كان لكم ان تنتم بتو شجرها الههم مع الله بل هم قوم يعدلون ام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 مع الله بل اكثرهم لا يعلمون ام من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَيِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ قُل لَّمَّا تَذَكَّرُوا مَن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلِ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تعال الله عما يشركون